باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد عميل اشكركم جميعا يا اخوتي واحبائي ولست الان انا موجودا معكم عندما انتم انتم في قلبي في استمرار في قد عشت زماني كله في قلوبكم وما زلت أعيش وعندما ذهبت إلى الغير أخذتكم جميعكم في قلبي وفي فكري من أجلكم أنا هنا ومن أجلكم الزقلة هناك خذتم في قلبي وفي فكري أنتم وآلامكم ومشاكلكم أعرضها على الله وأعرضها على المسؤولين وأشكر الله كثيراً. بعض هذه المشاكل تم حلها وما زال البعض يحتاج إلى حل والطلباء أو الشبان الذين في السجن بدون أي زنب اقترفوه سأظل سأظل حزينا من أجلهم وواضعهم في صلواتي إلى أن يخرجوا جميعا من حبسهم. والذي لا يحله الناس يحله الله. ولقد عودنا الله أن يكون معنا في كل حين ونحن نثق بهذا ونؤمن بعمله وننتظر الرب أنتم تعلمون أنني في كل ديطة أذكر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 بنذكرها باستمرار في صلواتنا. الله غداة الكل. الله غداة الكل يعني الكل تحت يده. الكل في قبضته. كل الناس شيء دربنا. صدقوني حتى الشيطان وحتى كل قوى الشر. ربنا يحكمها بذاته ويضع حدودا وإلا لو كان القوي كل الضعيف ما عاش الناس على الأرض أبدا لولا تدخل الله ويتدخل بقوة الله خلق الكون ولم يتركه وإنما هو يدبر أموره جميعا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 بنقول في المزمور الرب لي راعي فلا يعوزني شيء في مراعي خضر يربضني وإلى ما الراحة يوردني ونقول أيضا ان سعت في ودي زل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي وربنا في حسبيان لصاحة 34 بيقول انا ارعى غنمي واربطها واطلق الضار واسترد المطرود، واكبر الكثير واعص بالجريح وارعاها بعض ونحن نثق برعاية الله لنا نثق به في كل شيء في عصاه وعكازه نقول له عصاك وعكازك هما ما يعذيلني في رعاية الرب ونسخ في قولي السيد المسيح ذا المجد خرافي في يدي وقال لا يستطيع أحد وأن يخطف من يد أبي شيئا لما بنقول ربنا منقود نقصد أيضا أن ربنا هو المهتم بالكل ربنا هو المهتم بالكل وربنا هو الحافظ والمعين بنرتل دايما في المزمور مزمور 121 الرب يحفظك الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك دي عباره يقولها الملاك الحارس لكل إنسان وهو يصلي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 حفظه من أغوته حينما ألقوه في البيت وحفظه حينما بيع عبدا في بيت طفاء وحفظه حينما ألقي في السكن ثم رد له كرامته أضعافا وقال يوسف لأخوته أنتم أردتم بي شرة والله أراد بي خيرا احنا نؤمن ان الله حافظ يحفظنا من الشيطان ويحفظنا من الخطايا ويحفظنا من التجارب حافظ اثاناسيوس حينما ألقي للنفي اربع مرات وحفظ يحن الرسول وهو في جزير البطموس وظهر له واراه رؤى كثيرة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 إلا وله مفتاح عند الله أو عدة مفاتيح لذلك يقول الكتاب إلقي على الرب حنا وهو يعولك ويقول المزور يستجيب لك الرب في يوم شدتك الله الذي نؤمن بوجوده له صفة جميلة في عشرة نمعه الله هو مريح التعابة لأنه أنتعالوا لي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم إنما بيقول انتظر الرب تقوى وليتشدد طلبك وانتظر رب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 العصفين. بيقول لنا في الكتاب أنظروا إلى طير السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماء ويقوتها وبيقول على العصفية دي لا يسقط واحد منها بدون إذن أبيكم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 في جمعة عالمها، وفي اعداده للانسان وفي ترتيب عائلتها يهتم بالطووص ويعطيه جمالا الله بيهتم بالكل فكم بالاكثر الانسان الله يا اخوتي وابنائي يهتم بنا أكثر مما نهتم بانفسنا يهتم بنا أكثر مما ما نهتم بانفسنا ونحن نحيا بهذا الإيمان ويقول لا أظلمك ولا أتركك لذلك فنحن نتكل عليه بيقول الناس يتبون رضيع أنا لا أنسى بيقول نقشتكم على كفي بيقول يرسل ملائكته فيحملونك على أجمحتهم حتى لا تعثر بحجر رجلك ونحن نصلي من أجل هذا في كل ليلة ونقول أحدنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين ونصلي بذلك في كل مهار عندك